سلمان يضحي بكل شيء من أجل التوحيد انتشر النصارى الغاضبون سبع قلال مملوءة ذهبا وفضة يتساءلون كيف يحتفظ رجل الدين بحقوق الفقراء لنفسه لم يدركوا أن هذا السلوك غير مستغرب في أي دين فيه كهنوت وفيه رتب دينية ورجال يغفرون ويبيعون صكوك الغفران ويأخذون المال باسم الرب فرجل الدين بشر عنده ما عند البشر من الغرائز والشهوات لم يجد سلمان في الإسلام رجال دين فها هو جالس أمام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يرى حوله كهنوت ولا يرى رتبة دينية ولا ملابس خاصة بكبار الصحابة. إنهم يعملون بالزراعة والتجارة والحرف المختلفة. لا يأكلون بدينهم بل بعمل أيديهم. حتى نبيهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم. يلبس ويأكل ويسكن كسائر شعبه يواصل سلمان حديثه حول رؤية النصارى للقلال فيقول لما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا ثم اتجهوا إلى جثته فربطوها بخشب. ثم نصبوا الخشبة وصلبوه عليها ثم التقطوا الحجارة فرجموه بعد ذلك اجتمع القساوسة خجلين فوضعوا مكانه رجلا زاهدا يبدو من الموحدين أتباع القس الموحد آريوس لكن سعادة سلمان لم تدم فبعد سنوات حضرته الوفاة فحزن سلمان وها هو عند رأسه يبكي، يشعر بالضياع ويقول له إني قد أحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك وقد حضر كما ترى من أمر الله تعالى فإلى من توصي بي فقال الأسقف أي بني والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل فالحق به مات الأسقف فاتجه سلمان إلى الموصل ثم لأسقف بمدينة نصيبين ثم لقس بمدينة عمورية في تركيا وهناك بدأ سلمان يشتغل بالإضافة لخدمة الكنيسة فجمع مالاً وامتلك بقرات وغنماً ولما حضرت الوفاة أسقف عمورية لم يوص سلمان بأحد بل بشره قائلاً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 بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل مات أسقف عمورية فدفنه سلمان ورفاقه ثم نهض وانطلق بحثا وشوقا لهذا النبي ولكن وفي الطريق إليه وثق بقوم فغدروا به ونهبوا بقراته وغنمه وحريته ثم باع الفتى المدلل عبدا